ياكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة مزليد بلا إن تصبحوا وتتقوا ويعتوكم من ثورهم هذا ينددكم هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فما جعله الله إلا شر لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عين الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فيهم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 تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون